ناس أي يتركوا أي يقولوا آمن ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين فزقوا ولا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيْ يَسْبِقُونَا لا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت والعلي ومن جاء هدفا انما يعيذ لنا ذي عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاته. ولن جزئاً هم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان في والديه حسن. وَإِذْ جَعَلْتُ الشِّرْكَ بَيْنَ لَنَا ۖ لَيْسَ لَكَ بَيْنِي عَيْنٌ فَلَا تطعهما céu Il la hi ma Dieu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة Well فَوَالَيْنَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ نَّفْسُهُ الذين آمنوا ولا من النمّافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا. تبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم من خطاياهم إنهم لكاذبون ولا يمل من ما واضل ولا يسألن يوم القيامة في رما كانوا يحترون. ولقد أر لَمَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَقْتَلَ فِيهِمْ عِشْرِينَ فَأَنْ جِئْنَاهُ وَأَصْحَابًا تَفِينُنَ في الأرض ولا في السماء وما لكم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَأُولَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَنْ كَانَ الْجَوَارِفَ قَوْمَهُ إِلَّا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم قال إنما تقدم من دون الله أوثان مما وعدت بينكم في الحياة الدنيا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَغْضُكُم بِبَغْضِهِ يَلْعَنُونَ بَغْضَهُ وَمَا عَالَفُهُمْ نَارٌ وَ ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأسون الفاحشة ما سبقتكم بها من أحد من الله اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ذَلِكَ وَتَدْخُلُونَ فِي دِيَارَكُمْ الْمُكْرَمَةَ فما كان جواب قومه إلا Er cadre V هو امله الا كانت من أن جاءت رسلنا لوطا مسيئ بهم وضاق بهم برعا وقالوا لا تخفوا ولا تحزن ترجوك وأهلك إن لم كانت من الضابرين <تصفيق> يسير جزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد وعاذا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فاصندهم معني ذنبي وكانوا متبصرين وقارون وفي العون وهام ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستق فكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه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 لها إلا العالمون خلق الله السلام سماوات والأرض بالحسق إن في ذلك لآية للمؤمنين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 عُبِئَ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِنْ قَوْلٍ الرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم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 وَيَسْتَجِيلُونَ كَنَزِ لَا تَ وَلَوْلَا أَنْ جَلُمَ مَسَمَنَ وَلَا يَنَهُهُ طَاوُ وَتَنْتَهُ وَهُمْ لَا يَنشُرُونَ يَسْتَأْنِينُ جهنم لم محيطت بالك. يَوْمَ يَوْشَعُ الْمَعَذَابُ مِنْ تَوْقِيبٍ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مُعَايِقُونَ لُظُوءٌ مَّكْنُونٌ ثُمَّ يا عبادي الذين آمنوا إن نعم أجر العامل الذين صبروا وعن ربهم يتوكلون وكاين من ذا تحمل رزقها الله يوزقها وإياكم وهو السميع العليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَتَقْطَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَكُولُ النَّرْضَ انما يثكون الله يا ابن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء إن علي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 لهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليسمك. ذاهُ دسن فيعلمون اولم يروا أن أجرنا حرا من آمنوا ويتخفف الناس من حولهم. اتَّقِ اللَّهَ طَوْعًا لِّيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ كُورُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن أَرَأَ لِلَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالرَّحْمَنِ لَمَّا جَاءَ فِي جَهَنَّمَ نَزَاءٌ وَلِلْكَافِرِينَ والذين جَاهَدُوا فينا سَبِيلِنَا نُؤْتِي لَهُمْ أَجْرًا وَإِنَّ الله há la